يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ابْغُوا قِيلُوا ابْغُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بينهم فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بسور له بابه باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرَّحْمَةُ وظاهره من قبلي العذاب ينادونهم ألم نكم معكم قالوا بلا قالوا بلا ولكنكم فتمتمتم انفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ من كم فيديت ولا مِنَ الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبأس المصير ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَطَالَ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ اعْلَمُوا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم, يضاعف لهم ولهم أجر كريم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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعج وله وزينة وتفاخو بينكم وتفاخو بينكم وتكاثو في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة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 وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رفتا ورحمة ورهبانية بتدعوها ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغأر الضوان الله فما فَمَا رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل فضل الله وأن الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.